وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم نكاذبون عفى الله عن كلمة ذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتRDDون ولو أراد الخروج لأعد له عدته ولكن كره الله بعاثهم كره الله بعاثهم فسبلتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا قبائل ولأوضع خدالكم ولأوضع خدالكم يبغونكم الفتنت وفيكم سماعن لهم والله عليم بالظالمين